Thank mm -hmm. you. Ina aku tukal di negeri, ina aku tukal di. Shadatuni fil bawadi aku, min min buat di. Shadatuni fil hum mum wa ta'addab fi thiimami lawalan takshan siwa يا إلهي أمجيب آه يا إلهي أمجيب طبي طيبة لي حبيب آه يا إلهي يا إلهي أمجيب طبي طيبة لي يا إلهي يا مجيب فبطيبة لك حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لك حبيب, حبيب أرجو يشفع لنا من دانبي أرجو يشفع لنا